كتاب القضاء باب شروط القضاء او شروط من القاضي ذكرنا يا طلبة العلم من الشروط التي يجب توافرها في القاضي ان يكون ماذا ذكرا اذ لا يجوز القضاء المرأة لعموم قوله لا يفلح قوم ولوا أمره ممرأة وهذا العموم يشمل كل ولاية وتعلمون أن القاعدة التي تقوم عليها باب شروط القضاء هي قاعدة ماذا؟ الله وكف طيب أكتب قاعدة لضبط مسائل شروط القضاء كلها كلها القضاء ولاية القضاء ماذا ولاية؟ إذ نفزة القضاء لغة في معنى ماذا الحكم الفصل والحكم والفصل في معنى ماذا الولاية ومن هنا كل القواعد التي تكلمناها في القضاء المرة الماضية كلها تدور في معنى إيه؟ الولاية القضاء نافذ صحيح لا يجوز رده. إلا بماذا بكتاب أو سنة أو إجماع إلى آخره صحيح القضاء نافذ لا يجوز رده بدليل مشتبه إذا علمنا من هذا أن القضاء ولاية يعني ولاية يعني القاضي له سمع له ماذا له طاعة له رئاسة له سلطان على الناس واضح إذا القضاء ولاية ما الدليل قلنا أولا لفظة القضاء لغة فيها إيه؟ معنى إيه؟ الشكر الفصل ثانيا قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله والحاكم ولي ومن ينوب عنه ولي حكم الأصل يثبت لماذا للفرق ايش ينوب عن الحاكم في ماذا في فصل النزاع وفي الحكم صحيح يبا القضاء ماذا ولاية بدلالة هذه الآية أيضا واضح القضاء ولاية بدلالة هذه الآية طيب يبقى اتفقنا على هذا الأصل يا طلبة العلم طيب الشرط الثاني من شروط القاضي أن يكون عاقلا وهذا شرط متفق عليه ما بين أهل العلم أن يكون عاقلا وهذا شرط متفق عليه ما بين أهل العلم إذ لا ولاية لمجنون، كما قال تعالى، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وفي هذه الآية نص وفي هذه الآية نص لعن العدام ولاية الشفيه من أنه تعالى نهى عن إعطائهم الأموال ثانيا انه اضاف الاموال الى من الى القائمين الى القيم اضاف الاموال الى القيم عليهم اضافة ملكية اموالكم فاصبحت ما اصبحت له ملكية على الحقيقة فهي ملكية حكما وان كانت له الملكية ماذا حقيقة تمام، فجعل ملكية المال حكما لمن للقيم، وإن كان الملك حقيقة للشهيد، شالس قولوا تعالى التي جعل الله لكم قيامة، فهذا أمر من الله تعالى. ألا تكون للسفه ولا على المال؟ قلت ومن باب أولى قلت ومن باب أولى ألا تكون للمجنون ولاية على ماذا؟ على الأعراض والدماء وهذا هو القضاء لإن القضاء ولاية على ماذا؟ لإن بالقضاء تستحل الدماء صحيح؟ وبالقضاء استحل ماذا أموال إذا لا تقول له لا على الأعراض ولا على الدماء ولا على الأموال بما لم يجعل الله له ولا على ماذا أنا نفسي ده هذا السفيف فما بلق بمن هو إيه أشد منه وهذا وهذا ما يعرف بقياس الأول الدليل الثاني الإجماع وقد انعقد الإجماع على أنه لا ولايتا أو على أنه لا يلي القضاء مجنون أو شفيه أو أحب أسمع أنا أشفق عليكم يا شباب. أنت وأخو وأخاف. أنت أنت. آه نعم. أنت مشلِي ما أظن. ها؟ إنك. آه, آه. طيب اكتب اكتب العنوين فقط. يحسون أن تجلس بينهم عبد القيوم ها؟ أنهما يعني حريصان على العلم. يريدان ولكن ما يتمكنان من هذا فاعنوا ما برك الله فيك. وإعانة بعضكم البعض على طلب العلم له أصل في السنة تعلمون حديث عمر أن كان يتناوب هو وصاحبه أن نزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا الشرط الثاني عاقلا الشرط الثالث بالغا ولا ولاية لصغير ولا قضاء لصغير لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل بماذا بشهادة زيد بن أرقم لم يقبل بشهادة زيد بن أرقم فلما لم يقبل بشهادة زيد بن أرقم كان أولى من ذلك ماذا ألا يكون للصغير قضاء لأن شأن القضاء أغلظ من شأن الشهادة فإذا امتنع الأخف إذا امتنع الأخف امتنع ماذا امتنع الأغلظ الدليل الثاني ان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى ان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان انشتم منهم رشدا فان انشتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم واليتيم من هو من كان دون البلوغ فشرط الله عز وجل لدفع أموالهم لدفع أموالهم إليهم شرطين البلوغ وماذا والرشد فإذا فإذا لم تكن له إلهي على ماله ماذا؟ آه طبعا البلوغ القوة البدنية والرشد الملكة العقلية والحكمة العقلية. نعم مين؟ نعم طيب قلنا فيه يحسن التصرف عموما فإذا لم تكن له ولاية على ماله إلا على شرطي إلا على شرطي البلوغ والرشد كان ذلك من باب أولى كان ذلك من باب أولى في القضاء إذا القضاء ولاية الدليل الثالث الإجماع وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أنه على أنه لا قضاء للصغير او على عدم مشروعية تولي الصغير القضاء شباة وجوابها فكيف الجواب عما جاء في سيرة بعض الخلفاء في سيرة بعض الخلفاء والملوك من تولية الصغار القضاء كفتح الموصل هذا تولى القضاء عمره كم سنة؟ هاه؟ يقولون ما بين العاشر وأربعة عشر سنة. قلت. ولا حجة. ولا حجة بأفعال الملوك والسلطين والخلفاء. هذا ليس دليلاً. لأن الدليل ينبغي أن يكون ماذا؟ من كتاب أو سم. فلا حجة بفعل أحد فلا حجة بفعل الملوك والسلاطين والخلفاء إذ الحجة في الدين للكتاب والسنة ثانيا أن مثل هذه الحوادث الفردية لا تأخذوا طابع العموم أو صفة العموم إنما النادر لا حكم له في الشريعة يعني ما تأتي لمجرد أن واحد تولى ماذا تولى القضاء وهو صبي. فتجعل منه قاعدة لا هذا ليس بقاعدة لأنه ماذا واحد مثل واحد كما نقول الاستثناء ماذا يؤكد القاعدة لا يلغي القاعدة يعني الاستثناء يؤكد القاعدة في قاعدة ان المرأة ليست من اهل الولاية لانها لا تصبح فهذا اللي فيه امرأة صلحت للولاية لا نهدم الاصل السابق بل نؤكد بهذا ما هو معنى ان واحدة فقط صلحت يبقى الباقي يبقى النادر لا حكم له تمام والاستثناء اكتب هذا والاستشناء يؤكد القاعدة احنا عندنا قاعدة قاعدة النادر ايه لا تأخذ من نادر فتجعل منه قاعدة صحيح أي الشرط الرابع الحرية فلا يتولى القضاء عبد لأن العبد ليش من آل الولايتين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبد له مال من باع عبد له مال فماله لسيده سبحان الله هنا هنا في بلاغة من من منكم جرب له عبد جاءت منصوب صحيح جاءت منصوبة جاءت مرفوع في فرق بين الرفع والنصب في اللغة العربية الرفع أعلى من من النصب والرفع في اللغة العربية يفيد ماذا الفعل والقدرة والتمكين وكذا بينما النصب لا يفيد هذا لذلك دائما تجد المفعول بمنصوبة مفعول لأجله منصوب مفعول المطلق منصوب وهكذا واضح إذن هذا فيه من البلاغة أن العبد ليس من أهل البيت ليس من أهل فلم يجعل للعبد ولاية في المال وجعل ماله لسيده وعليه لا تكون له ولاية عامة من القضاء ونحوه لأنه لأنه متن عدمت الولاية الخاصة إن عدمت الولاية العامة من باب أولم لأن الولاية الخاصة على المال صحيح؟ نقول ليست له ولاية خاصة فيكون من باب أولى ليست له ولاية عامة قلت وهذا أيضا الشرط مجمع عليه ما بين أهل العلم جميعا أنه ليست للعبد ولاية ولا يجوز له تولي القراء الشرط رقم كم خامس مشلما وانت هذه هذه شبه شبه هنا اكتب شبه وجوابها شبه وجوابها فان اشكل بعضهم انت منهم ام لا ان اشكل بعضهم بحديث وان تأمر عليكم عبد حبشي فهذا يفيد مشروعية تولي العبد الولاية العظمى فضلا عما دونها من الولاية كالخضاء ما تجيب يا محمد يلا. على سبيل الإخبار صحيح هذا على سبيل الإخبار أخذت أنت من درس الشلساء. هذا على سبيل الإخبار كما قال التمس له ولو خاتما من حديد ليس معنى هذا أن يأتي بخاتم من, من حديد إذ لا يجوز لبس ماذا حديد تمام فهذا على سبيل الإخبار ثانيا آه. ممكن هذا <تصفيق> ان يكون اصله العبودية ثم اعتق فلا تقدح في اصله طالما أنه صار إيه؟ حرا لكن يشكل يا عبد القيوم بانه في الحديث قال عبد حبشي لكن هذا محمود هذا ايضا فهم جيد من باب الجمع بين ماذا بين النصوص الاخير أن يعني لم يصل إلى الملك والولاية بأسلوب شرعي إنما وصل إليها بماذا؟ بالغلبة والقهر والسلطان فولايته أصلا ليست شرعية نعم الكلام خرج مخرج التعظيم والمبالغة في فاعة ولاة الأمر على أي صفة كان يبا هذه وجوه وكلها هذه الوجوه الأربعة مقبولة بعضها أقوى من بعض صحيح وإن كان أضعفها تمام هو هو الوجه الهندي أقول أما قوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنما هو على سبيل الإخبار ورحمك الله لا على سبيل الجواز والمشروعية كما كما في قوله عليه الصلاة والسلام التمس لا ولو خاتما من حديد ومعلوم ومعلوم أن الحديد لا يجوز لبسه ثانيا ان قوله يحمل على سبيل المبالغة في الطاعة مهما كانت صفة هذا السلطان بدليل انه قال في رواية اخرى مجدع الاطراف يعني مقطع له الأطراف ثالثا أن قوله صلى الله عليه وسلم فيه نقطة وهي تأمر يعني غلب عليكم وقهركم فلم تكن ولايته أصل شرعية حتى يقاش عليها رابعا أن يكون أصله العبودية والرق ثم أعطي فلأه سمع وطاع من قطع النظر مع قطع النظر إلى ماذا إلى أصله الشرط الخامس يا طلبة العلم في القاضي أن يكون مسلما لم نقض الكتاب بعد فين كنا الشرط الخامس الإسلام وذلك لعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقوله تعالى ها هنا يشمل كل ولاية للكافر على المسلم فإنها فإنها تمنع شرعا ثانيا لأن من شرط القضاء أن يحكم بما أنزل الله تعالى لا يجوز له الحكم بالأعراف والتقاليد والقوانين الجائرة أنه من شرط القضاء أن يحكم بما أنزل الله تعالى لا يجوز له الحكم بالأعراف والتقاليد والقوانين الجائرة وانا للكافر, وأن للكافر بحكم الله تعالى وهو يقفر به الدليل الثالث ان هذا الشرط مجمع عليه ما بين اهل العلم لم يختلفوا عليه الشرط الكم السادس نعم سيأتي سيأتي آه لكن اصل شرط العدل العدلة اصلا مختلف عليه فلا نسلم لك بما تقول المخالف لو كان حنفيا طبع مم. ماذا فيها طيب من الشر ممكن ينصف من نفسه اما قال تعالى ليس سواء ومدح بعضهم بعيد هذا الخياس حسبنا ما ذكرنا من ادلة ما فيكم ثانئ الشرط السادس سلامته من العيوب الجسديه بمعنى ان يكون سميعا وبصيرا وناطقا قلت وهذا من لوازم القضاء إذ قضاء إلا بعلم وتلك أدوات العلم السمع والبصر واللسان كما أن من شرط القضاء النافذ ألا يندفع ألا يدفع بشبهة كما في الحدود ولا يمكن ولا يمكن للأخرف والأعمى أن يتبين يتبين موضع الشبه ثالثا ان القضاء فرع على الولاية العظمى لم يكن قاضيا شيخ ابن مزلم يتولى القضاء ما كانش في قضاء الشيخ ابن بدر كان مفتيا ولم يتولى القضاء الشيخ اللي تولى القضاء رئاسة المجلس القضائي الأعلى لازت القضاء هو الشيخ عبد الله بن حميد وكان لا يرايح. فين كنا؟ لأنها فرعا على الولاية الحظمى ولا يجوز للأعمى أن يتولى الولاية الحظمى طيب قلت وقد انعقد الاجماع على هذا الشرط او وقع الاتفاق بين اهل العلم عليه الشرط السابق العلم بالأحكام الشرعية قلت وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة فقال رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عارف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار قلت والحديث فيه دلالة ظاهرة على شراط العلم للقضاء فإنه صلى الله عليه وسلم أوجب النار للقاضي الجاهل الذي لم يعرف الحق فقضى للناس على ماذا على جهل وأوجب الجنة وأوجب الجنة للقاضي الذي عرف الحق فقضى به فوجبت له الجنة بماذا بسببين معرفة الحق وماذا فضاء ثانيا لأصل عام في الشريعة وهو وجوب العلم أو فريضة العلم الشرعي على كل من تلبس بعبادة شرعية كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ثالثا لأمره تعالى الخاض أن يحكم بما أنزل الله لأمره تعالى القاضي أن يحكم القاضي لأمره تعالى القاضي أن يحكم بما أنزل الله وأن له ذلك إذا كان جاهلا إذا كان جاهلا بما أنزل الله تعالى رابعا لأمر الله تعالى أن يوشد الأمر إلى أهله كما جاء كما جاء في ذكر علامات الشاعة إذا وشد الأمر إلى غير أهله تنتظر الشاعة ولا شك ولا شك أن نتولي القاضي الجاهل هو في هذا المعنى خامسا انعقاد الاجماع على وجوب العلم بالاحكام الشرعية على من تولى على من تولى منصب الخضاء أشكال وجوابه فإن أشكل بعضهم بحديث علي رضي الله عنه وحديث حسن مخرج في المسند قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى اليمن وأنا شاب وأنا شاب لا أدري القضاء فهنا بعثه وليس ماذا عنده علم كيف تجيب على هذا قل يا رجل عنده علم للعلم السرعي وليس عنده علم للقضاء طب وكيف يقدم عنده علم للقضاء ولابد من موافقة المؤهلات لذات العمل إن خير من استأجرته القوي الأمين جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه قولي عبد الخيوم احسن تا عبد القيوم. هو يقول في نفسه ما شاء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي أحدا إلا ماذا إلا إذا كان ها يصلحه. هل يولي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يصلحه أبدا احسن تا عبد القيوم. ترى ترى إن شاء الله كافي وكان أنت كنت تريد وتقول شيئا أنت رجل أيون ما رفض ذلك آه طيب طيب هذا أول يبقى نقول وجوابنا عليه من وجوب الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في الحديث أن يهديه وأن يثبت ودعوات الأنبياء استجابه إذا بهذه الدعوة صار له ماذا صارت له هداية وصار له علما بالقضاء واضح؟ أثنين أن هذا من قول علي في نفسه والإنسان يقول في نفسه ما شاء والإنسان يقول في نفسه ما شاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي إلا من يصبح ثالثا أن أدلة أدلة وجوب العلم الشرعي وجوب العلم بالأحكام الشرعية أقوى وأظهر وهي من المثبت المقدم على ماذا على النافي رابعا أن, الإعلاء، أن الإجماع لاحق قول عليه والإجماع اللاحق حجة على الخلاف السابق والإجماع اللاحق حجة على الخلاف أنه فلما انعقد اجماع ما ينفع معه خلاف سابق ولا خلاف لاحق واضح فلما انعقد ماذا اجماع طيب هذا الشرط رقم كم الشرط الثامن العدالة وهو شرط عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا عليه بالأدلة الآتية الدليل الأول هو رد الشرع الشهادة الفاسق لدلالة قولي تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا ولقولي تعالى وجوبا وإلزاما وأشهد زواء عادل منكم بل ونص على شرط العدالة ضمنا من قوله تحبسونهما من بعد الصلاة فلما كانت شهادة الفاسخ مردودة مردودة كان من باب أولى رده عن القضاء الدليل الثاني أن القضاء غايته ماذا العدل غاية القضاء قامت ماذا العدل ولا يمكن أن يقيم الفاشق ماذا إيه؟ نعم قال الشيطان العزيزين الحالة ليه كذلك هل على هذا موضوع تاني بارك الله فيه ما تدخلنا في الموضوع تمام هل يصدق عليه هذا او لا يصدق عليه بمشألة فيها كلامها تمام يعني لابد ان اشلم لك اولا بانه على ما تقول بانه فاشل ثم نتكلم بعض وفي ذلك فين كنا لان بعضهم لا يرى فشقه الشيخ ابن عسامين يرى وجوب اطلاق اللحية يرى ان من حلقها فاشق لكن غيره لا يرى وجوب اطلاق اللحية فبالتالي لا يرى ان من حلقها ماذا فاشقا يراه انه ترك سنة واضح ولا يمكن كل ولا يمكن للفاسق ان يقيم العدل استفاقد الشيء لا يعطي قال إذا أن الأصل الشرعي أن يولى الأمر أهله كما قال تعالى جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أليم جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أو كما قال تعالى يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين المذهب الثاني أن العدالة ليست شرطا في القضاء وهو مذهب الأحناف وقاشوه على الشهادة فقالوا فلما كانت شهادة الفاسق تقبل عند اللجوء إليها والتثبت منها فقضاء الفاسق كذلك اللي حيرد هذا القياس أنا مكافئه عبد القيوم له مكافأة في زمتي. اه. يبقى هذا القياس في مقابل نصف. لا ما في نص دقياس قياس قياس أيضا. قل يا عبد القيوم. طابت الفاسق بعد صحيح ان الله رد شهادة الفاسق ابدا صحيح ان الله رد شهادة الفاسق ابدا الا ان يتوب كما قال في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاشبدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إلا الذين تابوا لكن أنا أقول هنا المسألة أصولية حتى أوفر على الكثير حتى أوفر على الكثير منكم قفع يديهم المسألة أصولية نحن في قول الجمهور قسنا على الشهادة وهم لحناف قاشو على الشهادة، أه؟ قضاء أعلى من الشهادة. آه. هذا هو الوجه. قضاء أعلى من الشهادة. واضح. فالقياس قد يصح من وجه ولا يصح من وجه. واضح. بمعنى يصلح قياس الحائض على ماذا؟ على الجنوب. ولا يصلح قياس الجنوب على حائض. لأن في مفرقة بينهما من هذه الجهة وإن كانت العلة بينهما متحققة في الجهة الأخرى واضح هذا أمر الأمر الثاني إن هم قاسوا أعلى على أدنى وهذا ليس على ضبط الأصليين إذ يقاش ماذا إما أن يقاش ما بين متماشلين أو إما أن يقاش ماذا إن على فإن قلت تبطل الصلاة بيه. الريح فهي بماذا بالبوس لانه اعلى اشد لكن ما ينفع ان اقول طالما بطلت الصلاة واضح. طالما بطلت الصلاة ان اثبتت الحكم الليه للأدنى ما اثبت الحكم الليه للأعلى هذه مثلة مهمة جدا ان شرط القياس هو التماسل ما بين ماذا ما بين الاصليين واضح فقبول شهادة الفاسق أحيانا هذا لا يعني قبول قضائه هذا لا يعني قبول قضائي ليه لأن القضاء أعلى الشهادة في مسألة واحدة في حكم واحد لكن القضاء حكم ماذا دائم قلنا وقياس الجمهور أولى من قياس الأحناف لأن قياس الجمهور يجري على شرط القياس عند الأصليين من قياس الأولى أو قياس التماسل بينما قياس الأحناف فاسد لأنه من قياس الأعلى على الأدنى ولو فرضنا أن شهادة الفاسق تقبل حينا وإن كان الحق وإن فرضنا بأن شهادة الفاسق تقبل حينا وإن كان الحق ردها لقوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الكاشقون فهذا لا يعني قبول قضائه أو توليه القضاء لأن أمر القضاء أغلظ وأشد الشرط الكم. تاسع الاجتهاد ما الفرق بين الاجتهاد والعلم بالاحكام الشرعية الاجتهاد مرتبة اعلى من مرتبة العلم بالاحكام الشرعية واضح الاجتهاد هو الذي قلت والفرق بين الاجتهاد والفرق بين الاجتهاد والعلم بالاحكام الشرعية ان الاجتهاد فيه استنباط للأحكام المستجد المستحدثة ففيه قدر زائد على العلم بالأحكام الشرعية وقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولين أيضا فزاهب الجمهور أو وبعض الأحناف إلى أن الابتهاد شرط في تولي القضاء واستدل عليه بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والأية نص الاستنباط والاختهاد وهذا مما يلزم حال القضاء لما قال تعالى فإن تنزعت في شيء والقضاء والقضاء يقوم على نزع ماذا على فصل النزاع ثانيا أن هذا الشرط لازم لما يستجد لما يستجد من الأحكام والنوازل وهي التي لا يمكن الحكم فيها الا عن طريق ماذا الاجتهاد والاستنباط مفهوم هذه الجزية الثانية الجزية الأولى مفهومة لأن الله قال فإن تنازعتم والقضاء نزاع فعند النزاع يرد الأمر لماذا إلى الله وإلى الرسول ولا يمكن هذا الا عن طريق من اهل الاجتهاد ثانيا اني القضاء يقوم على كثير من المسائل ماذا أكثر القضاء قائم على ما يستجد ويستحدث من النوازل ومن المسائل العصرية مما يستدعي أن يكون لدى ماذا لدى القاضي من الاجتهاد ما يمكن أن يفصل في هذه النزاعات وكذا ثالثا أن الله تعالى أمر فقال وأنحكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى لعلمه الذين يستنبثونه منهم فجعل الاستنباط أصلا في التعليم والتعلم قلت فهو أصل في القضاء من باب أولى لأن حاجة القضاء إلى الإجتنبات أعلى والأجل وبهذا يا طلبة العلم انتهت شروط القضاء التسعة عند اهل العلم وننتقل الى فصل الرأي الثاني عزرا الرأي الثاني قلت القول الثاني هو قول بعض الاحناف من مشروعية تولي المقلد القضاء وقد رد هذا القول غير غير إمام جاءك أن المقلد لا يسمى عالما ولا يمكن قلد أن يفي بحاجة القضاء فيما يستجد ويستحدث فيكون الأمر قد دخل في حد توسيد الأمر أو توشيد الأمر لا غير أهله. قلت وعليه. وعليه يترجح القول الأول باشتراف كون القاضي مجتهدا إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طبعا شروط العدالة المنصوص عليها عند المحدثين هي هي شروط العدالة المنصوص عليها عند الفقهاء في القاضي تمام فالعدل في الحديث هو العدل في ماذا في القضاء هو الرجل الذي يسلم ماذا من أولا خوارم المرؤة ويسلم مثانيا من أسباب الفسق كالكذب ونحن ذلك. انتهينا الآن من ذكر شروط القضاء وننتقل إلى باب باب ما يستحبه في القاضي هذه مما لا يجب وإن كان يستحبه في القاضي أولا أن يكون ذكيا كما وقع في قضاء سليمان عليه الصلاة والسلام من الحيلة من الحيلة على المرأة التي أخذت ابنها صاحبتها لما قال لما قال اتوني بالشكين اتوني بالسكين اشقه بينكما نصفين فهذا نص في استحباب كون القائد القاضي ذكيا وهذا الاستحباب دلالته ظاهرة من الحديث السابق كما وقع في بعض طرائف القضاء لما سرق احدهم الاوز فلما لم تكن بينه نظر القاضي نظر القاضي في من رمي بهذا وكانوا عددا فقال يسرق أحدكم الأوز ويأتي, ويأتي وريش الأوز على رأسه فرفع أحدهم يده يتحسس بها رأسه فرفع أحدهم يده يتحسس بها رأسه فعلم أنه السارق ثانيا أن يكون زى شخصية مهابة لأن أصل القضاء ولاية ولا تصلح الولاية إلا مع الهيبة إلا مع الهيبة والقوة التي تدفع عن الاستخفاف بالقضاء وتلزم وتلزم بالطاعة وحفظ حقوق المسلمين بعضهم على بعض من ألا يرمي بعضهم بعضا بغير بينه، وقديم قالوا الهيبة تلزم بالطاعة شالساً. ان يكون زى مزاج معتدل فلا يكون سريع الغضب او لا يكون هو لأن هذا مما قد يفسد أحكام القضاء إذ الغاضب لا يملك قوله ولا يضبط ما في رأسه ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان اكتفي بهذا القدر هذه الليلة مع باب ما يستحبه في القاضي ان شاء الله عز وجل لانتقل بكم الى درسنا درس كتاب القواعد المثلة وقبل ننبي عليكم تنبيهات قبل ان ينطلق بعضكم اما التنبيه الاول فخطبة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى بالمسجد الهداية الإسلامية هنا وموضوعها النموذج الأوروبي وهي وهو الدرس الثاني من دروسنا التي تحت عنوان الحقيقة الغائبة فنتكلم فيها عن حقيقة المدنية الأوروبية وعن حقائق أخرى متصلة بالمدنية والحضارة. ومن أبرزها هذه الحقيقة المهمة هل كل ما في أوروبا هو النور أم أن هذا النور الذي في أوروبا هو في حقيقته نار تحرق أما درس الغد فعليه تنبيه خاص لأنه درس يأتي لرغبة بعض أهل طلبة العلم ولطالما تأخر كثيرا هذا الدرس وهو في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري ولست بحاجة إلى تذكيركم بأهمية صحيح البخاري بالنسبة لكم كطلبة علم وبهمية كتاب الإيمان خاصة إذ أفضل ما يدرس في باب الإيمان هو هذا الباب لأنه باب الجامع لأصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة من غير لغة ومن غير إشكال ومن غير كذا وقبل الدرس إن شاء الله تعالى يكون موعدكم بإذن الله عز وجل ووفق مع ترجمة الإمام البخاري رحمه الله فنبدأ بذكر ترجمة الإمام لعشر دقائق ثم ساعة كاملة في شرح صحيح الإمام البخاري ثم تبقى ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة في شرح قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر فنختم الدرس بذكر قاعدة من قواعد ماذا الإيمان والكفر وهذا الدرس مهم ومهم جدا لست بحاجة الى تشكيركم به مع درس الخميس الذي هو في شرح كتاب الحدود وبدأنا في الأسبوع الماضي في ذكر حد السرقة حد السرقة وان شاء تعالى وزفركم بدرس الجمعة كذلك في مسجد الدعوة وفقكم الله لما يحب وارضا معي دقائق الان اجيب فيها على بعض الاسئلة لينصرف من اراد ان ينصرف اخونا الذي يسأل عن مساجد فليسأل طلبة العلم وهم يدلونه ان شاء الله تعالى الخلاف في اطلاق في وجوب اطلاق اللحية ليس مقبولا انما هو خلاف ضعيف سيدنا سليمان عندما قال أشقه بينكما نصفين هل يعد كاذبا ما يعد كاذبا ما يعد كاذبا طبعا لأن الكذب منتفى في أفعال الأنبياء إنما هذا أصل في مشروعية الشيلة للوصول إلى الحق يقول أنا إن كل هذا لا لا يطبق ولن يطبق لا تيأس يا رجل لا تئس، فإن كان الإسلام قديما كان المشركون ينظرون قديما إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم يجتمعون يقولون عنهم مجانين، ما فعل محمد وابو بكر وبلال وزيد وخديج المرء المسن ما يريد هؤلاء، يريدون تغيير العقيدة، كانوا يضحكون منهم. ويسخرون. صحيح ثم ماذا ما هي الا سنوات حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امر من امور الجاهلية تحت قدم ولا تنسى ان الله تعالى قال في كتابه الكريم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرسها عبادي الصالحون فلا تي الله